بسم الله الرحمن الرحيم. قسيم تلك ايات قران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمن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 اولئك الذين لن ينالوا عذابهم في الاخره هم الاخسرون وانك لن تنقل القران من عند حكيم عليم اذ قال موسى لاهله انني اناست نارا ساتيكم منها فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد مقبخ لعلكم تخطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النهر سُبْحَانَ ٱللهِ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَأَلْقِ صَٰعِكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مِّنَ ٱلظَّعْرِ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بذل حسنا بعد سوء فإني غفور راحيم وأدخل يدك في جيدك تخرج بيضا من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبخرة قالوا هذا سحر مبين